باسم الاب والاسم مروح القدس للإله الواحد عني <تصفيق> أريد أني في هذه الليلة المباركة نأخذ مع بعض بعض التأملات بشيطة في مزمور قصير يعتبر من أشهر مزامير الأهلية وهو مزمور اللهم انتفك الى معونتي يا رب اشعر وعيش هذا المزمور موجود في صلاة الفجر وموجود في صلاة الشاعة الشادسة وموجود في صلاة استطار وموجود في صلاة نشخ الليل يعني موجود في صلوات اول النهار واخر الليل ووسط النهار إن الواحد في أول النهار يقول اللهم الفتح معونتي وفي وسط النهار يقول اللهم الفتح معونتي وفي نص الليل يقول اللهم الفتح إلى معونتي إنسان شاهر في ضعفه ويطلب معونة الله. اهم حاجة ان الواحد يشعر بضعفه ويطلب معونه ربنا وبيشعر ايضا بقوة اعدائه بيقول يخشى ويبقى طالب نفسه يعني ليه اعداء بيخلقوا نفسه كأنه بيقول لربنا يا رب انا مش قادر انا مش قادر الناس دول لنأد الناس الأشرار ولنأد الشيطان وأنا ضعيف اللهم اسرع وعلم لما الإنسان يشعر بضعفه يلجأ إلى الله يطلب المعونة وفي المزامير معبودة كثير في معونة من عند الرب الذي صنع السماء والأرض وهو نفس المزمور يقول أنت معي ومخلصي يا رب فلا تترك أنت معي وأنا في ضيق وأنت مخلصي لأني أخرج من الضيق شعور الإنسان باحتياجه إلى ربنا يخلّيهم يلجأ إليه بالستمرار ويقول له اللهم هم انتحسّت إلى معونتي يا رب إسراء وآني وبيكلّ ما له عداه بيقول عداه يصاب نفسي والذين يسهوون لي الشر والقائلين لينا عما نعم في الترجمة الإنجليزية آها آها وفكر كمان بيروسيه شبه هذا يعني اللي بيتهكموا عليا و بيسخروا وبي بيا ويقولوا لي اا اا وكثير قوي داود بيعرض مشاكله مع اعدائه امام ربنا في المزمور الثالث يقول له يا رب لماذا كثر الذين يحزنون كثيرون قاموا عليه كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإله وفي أول مجمير الساعة السادسة يقول له فإن الأعزاء قاموا علي والأخياء طلبوا نفسي ولم يسبقوا أن يدعوك أمامه هو كثير ان الناس لما الاعداء بيرزحموا عليهم وبيقوموا عليهم يفتكروا انهم يستطيعون بقوتهم انهم يمتشروا لكن احسن هذا ان الواحد يشعر بضعفه ويطلب معونه من الرب يقول له انا ضعيف وزي ما قال بولي في الرسول حينما انا ضعيف حينا اذن انا قوي لانا لما كنت عايش بحارب اعدائي بقوة ربنا فابقى انا قوي هذا المزمور اللهم التفت الى معونتي، ممكن يقول اي فرد من الافراد وممكن ان الكنيسة تقول هذا المزمور وممكن ان هذا المزمور يطبق على السيد المسيح لما آموا عليه وقت الصل وبدأوا يهزئون لشهر ممكن كنيسة كلها تقول اللهم تفق لمعونتي يا رب اشرى واعني ليخذ ويخذ الطالب نفكي وليرتد الى وراء ويأجل كل الذين يبتغون لي الشرط دايما المجامير ما نقداش نتفقها على حالة واحدة انما ممكن نطبقها على حالات كتير ممكن نطبقها على التاريخ الكنيسة تقول اللهم التفق لمعونتي في عصر الشهداء ايام اباطره الرومان الوثنيين قاموا وطلبوا نفسها وهزؤوا بالكنيسه وقوتها وملكها ممكن ان الموضوع ينطبق على ما قبل القيامة يعني بعد ما صل بالمسيح و كل سلاموه وكانوا مستخبيين وخايفين ممكن كانوا يسقوا اللهم انشف الى معومه يا رب اسره وعنده ويتقف الى جوار القبر وتطلب زي ما قلت دي مرة في بعض الاسعار عن السيد رحمه الله يعني بعد موت وعصريه وموجود في القبر كن حق كن حق مش سيطانة لا تفقي لدولته بقية كم قوي إيمان الرعاة ولم أشتاة الرعية واغفر لبصر صدعفته وانسح دموع المدلية احنا كاللين ان الرب يقوم وهكذا كثير اولي في صحبتك صلوات القداس نقولكم ايها الرب الاله وليتبدأ جميع اعدائك وليخرب من قدام وكرك كل مفروض يسمك القدوس كم قوم اشتغل اللهم انتفق الى معونتي يا رب اترى وعني وجايز الانسان ما يتكلمش عن اعداؤه انهم اعداء خارجين انما اعداؤه الداخليين جوه نبت قول اللهم انتفت الى معونتي اسرع واعني اعني من افكاري اعني من شهواتي اعني من رغباتي وخاطئة اعني من ضعفاتي ومن تقصاتي اعني من كل هؤلاء هؤلاء هم طالبه نفسي ليحصل ويحصل طالبه نفسي مين طالبه نفسي دول؟ هم ضعفات داخلية هي طالب اللي بتتلب نفسي بطيع نفسي من جوه اللهم انتشتل معنا فيه يا رب اسرع وعيني نلاحظ في هذا المزمور انوي كثره كلمة ربنا كثير وايضا في هذا المزمور ليطلب من ربنا السرعه اسرع واعمل فاول المزمور اسرع واعمل وفي اخر المزمور انت معيني ومخلصي يا رب فانا ثق هو طبعا ربنا ربنا ليس عنده إسراع ولا إطفاع ربنا دايما يعمل العمل المناسب في الوقت المناسب لقابليها بشوية ولا بعدها بشوية إنما كلمة إسراع عني تعبير عن حالة المصلي التعبان صرخة باستغاثة إلى الله يا رب انا في حاله خطر لو ما لحقتنيش دلوقتي مش هتاقيلك اسرع يا عم انا حاج حاجه مستعجله لذلك اطلب انك ممكن تسرع حتشعرني بانك مهتم بالموضوع وانك ملتفت الى معونتي الحقيقة قسرة وقعين بي كلمة لازم نضعها في ذهننا كخدام لربنا في مسائل او مشاكل اذا الانسان تبعث اقفى فيها تصل الى وضع خطر جدا وجيش تؤدي الى كارثة في مسائل لابد يسرع فيها في بعض حالات من حالات اخوة الربة من حالات الفقراء عايزة سرعة في المعونة لو فباطعنا عليهم جايزة الامور ستتعقد الى وضع ما نعرفش فيها ايه زي سعب بيجي ناس في سكن مشترك يكون البيت فيه اربع قوة وكل قوة فيها عائلة وناس مختلفين في الدين وفي المذهب وفي الاخلاق وكل كل حاجة وممكن لو تباطئنا عليهم جايز يحدث بياء ديني او كل شيء يسرع وعيني في مسائل عايزة طرعة ولذلك في سفر الامثال الصح ثلاثة يقول لا تقل لصاحبك اذهب وادعال ردك فاعطيك وموجود عندك لا تمنع الخير عن اهله حين يكون في طاقة في يدك ان تفعله في امور عيزة سرعة في امور عيزة ايه؟ عيزة سرعة سواء من جهس اخوة الرب ومراعبهم سواء من جهة بعض المرضى اسرع وعينه اذا ما شيء انقاذه بسرعة جايز المرض يتطور ويصبح احضر وربما بعد شوية يبقى ما فيش فايدة يكون وصل الى وضع لا فايدة فيه او جايز حفرة زي مثلا حريق او غريق عايزه سرعة ولذلك في قواعد المرور عربية البشاعات وعربية اطفاء الحرائق ممكن تكسر قواعد المرور وتمشي متبرل لان في حياة ناج ما ولا لو اتأخروا اسرع واعينة كثير اوه بتيجي للمسؤولين بعد مشاكل يقولوا طيب حاضر نشوفه بعدين ندرسه نعمل وكل الحالة بعد تكون الحالة بعد يعني اذا تباطقت انت جيز الشيطان لا يتباطع انتهي بحرص البطأ ويسرع هو ويخلص على الحالة الثلاثة ثوبة برضو عايز السرعة لان رقم الانسان يكون النهاردة عنده رغبة في الثوبة لو تباطأت عليه جايز بعد شوية ما تكونش عنده هذه الرغبة بايس يكون حمس وقت اشوأ واصبح مش من السهل انقاذه في حداث من الكرازة ميادين معينة من الكرازة اذا دخلنا فيها نقدر نشتغل دلوقتي ربما لو تركناها نجد الامور مش دهلة <تصفيق> انا لما ابتدت نعمة ربنا اشتغل في مجال الناس اللي في بلاد الغرب وابتديني نبعث قصص لأمريكا وكندا وستراليا وغربا في ناس اتساخت عليهم اللي هم بتوع البرازيل بتوع لاتين امريكا امريكا الجنوبية لما راحنا الفرازيل معرفناش فين اللعبة في اللعبة. اللي هناك اللي نضم للطيفة دي واللي نضم للطيفة دي واللي نضم للطيفة دي, دي وندور عليهم اللي عمشي طبعا لم يكن بامكاننا أن, نبع... ان احنا نبعث لكل مكان في نفس الوقت وما كانش عندنا خدام يصلحوا كده واخيرا بعثنا وابتدينا نقس السنية في البرازيل بنعمة ربنا وبعدين ابتدينا نقس السنية في فوليفيا مربس امريكا اللاتينية بنعمة ربنا لكن كان الامر صعبا وعيز جهد أكثر غير لو دول اتلحقوا في الأول أسناء ما كان فيه أعباد من ضرموش رسوائف أخرى كان يبقى أفضل أخدو البنت وكان ينضبط عليهم كلمة أسرق وأعني في مجالات الكرابة أن أسرعت فيها تلاقي غيرك هو الأسرق أسرق وأعني زي مثلا حتى في الطاهرة المناطق العشوائية اذا لم تهتم بيها كنية النهاردة تلاقي عشش فيها شو يهوى وعشش فيها السابتيين وعشش فيها الضوايق وبعدين وكون لهم مدارس دارس لحده لهم اجتماعات وبعدين تروح تدور عليهم هم فين عرفش اسرع واعنف زي ما احنا بنقول لربنا اللهم انتفك الى مهونتي يا رب اسرع واعنه انت معيني ومخلطي يا رب فلا تبس كذلك في مجالات كثيرة اللي رشدنا برضو بتقول اسرع واعنه لا تبس كل اعمال للرحمة عموما تحتاج الى سرعة كلها همية المعونة السريعة دايما بنفسي لقب لما رجال بيسأول سريعة نفسها يعني يطلب الطلب بيجي الاستجابة بسرعة فكان بالأولى ربنا ربنا برضو بيقول فيما يزعو اني انا السجيل يعني هو لسه بيتكلم اني انا السجيل بيقول ايه فسر او عين وماند كده بيقول ليبتهج ويفرح بك جميع الذين يسبغونك فليقل في كل حين محبه وصلاه فليتعزم الرب وضع الترجمات فليتمجد الرب Lord with loneliness يعني يتمجد من ضمن الحجات الجميلة في الصلوات ان الواحد ما يصليش فقط من اجل نفسه وانما يصلي ايضا من اجل غيره فيما هو يقول الاعداء طالبه نفسي الى اخره يقول يبتعك ويفرح به الجميع الذين يبتعونك وليقل في كل حين وحبه خلاصك وليتمجد الرأس الانسان والصديقاته يهمه ايضا ان يجد الاخرين فرحين على رأي المثل يعني مبارك هو الشخص الذي في وصف الانه يقول كلمة مفرحة وكلمة عزاء للقلوب المتألمة ينسى آلامه علشان يصلب تعزية لباقي النفوذ وهو ده عمل الكاهن في الحقيقة يخرج من جنات لفرح من فرح لجنات ويكون بكاء مع الباكين وفرحا مع الفرحين يقول له يفرح الذين يستهون اسمك ومحبوا خلاصك اللي يحب خلاص ربنا يحب ربنا نفسه اللي هو المخلص بل ان ربنا نفسه دعية خلاصة بل بس مخلص صلوات الزنوء الألام قوتي والتسبيحتي هو الرأس وقد صار لي خلاصة مش صار لي مخلصا صار لي خلاصة محب وخلاصة ياربت كل من الدنوع اللي يحب خلاص ربنا واللي يسعى الى خلاص ربنا لكي يخلص هو ويخلص الاخرون ايضا ولكن في نفس الوقت يقول فليقل في كل حين محبه وخلاصك فليتمدد الرب عملنا الاساسي هو تمجيد الرب حتى لما نقول لربنا الاعداء قسروا علي ويطلبون نفسي نقول له هذا تاني حيث اقول لك يا رب عايزة أقول لك إن أعدائي هم أعدائك الناس اللي بيسوبوا نفسي دول هم ضد ملكوتك يعني أنا بكلمك عن نفسي فقط بل أكلمك عنك أنت نفسك ولما أنت تنقذني أنت اللي هتتمكن والمزمور بيقول مزمور 115 أول آية ليس لنا يا رب ليس لنا لكن لإسمك القدوس اعطي مجدا احنا لما نطلب منك انك تخلصنا من ضيقتنا واتخلصت من خطيانا انت تتمجد لما نطلب منك انك تساعدنا على الحياة البارة المقدسة فانطبق الاية يرى الناس اعمالكم الصالحة فيمجدوا اباكم الذي في السماء مش احنا اللي نبقى هنا تمجد ده انت اللي تتمجد ولما نعيش في حياة فهارة انت بتتمجد عشان كده الرسول بيقول مجد الله في اجسادكم وفي ارواحكم التي هي رماء يعني احنا لما نسلق بالحياة دي ربنا بيتمجد ولما انتب تنقذنا في ضيقتنا بيبان امام الناس هذا الانقاذ فاحنا نفسنا بنقول للرب تمجد في هذا الموضوع كتير اولا ما تكون عندنا مشكلة وتحل نقول اخيرا الرب تمجد يعني ايه الرب تمجد يعني ظهر قوة الله في حل المشكلة فتمجد الله ظهر قوة الله في حل المشكلة فتمجد الله فلما قولي يا رب التفت لما عونة باشر او اعني هقوله لما اتتعني بتتمجد في انقاذي وايضا لما نخدم خدمة ناجحة بمعونة روحك الخدوس بتتمجد الخدمة دي. ولما بتعمل عمل معجزي او ظهورات محددة بتتمكد انت فيه نقول يا رب اترع وعينه يتمكد الرب ربنا اللي يتمكد وانا ايه يقول اما انا فمسكين وفقير انت رب تتمكد اما انا فمسكين وفقير انت محيني ومخلصي يا رب فما صبت اترى بان